والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بليما ولا تجعل في قلوبنا ذلا للذين آمنوا ربنا ربنا إنك رؤوف رحيم أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ ولا نطيع فيكم أحد نبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لَئِنُ خَرَجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُتِلُوا لَا يَصُونَهُمْ وَلَئِنَّ صَارُوهُمْ لَا يُوَلُّنَّ لَدَبَارَثُمْ مَا لَا يُصَارُونَ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 وَلَسَمَّا مَّكَفَر قَال إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي أرخالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا النفوس. ثم قدمت لغد